كما نعدهم لقادرون إذ فعبي التي هي أحسن السوء نحن أعلم بما يصفون وقُرِّبِي أَعُوذُ بِكَ مِنْهَا مَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَيِّ يَحْضُرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ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 فإذا نفخ في الصور فلا اسْتِغَاثَةَ بينهم يومئذ ولا يُنْجَى فمن وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالذِّرِّيَّةُ مِنْهُمُ وَالَّذِينَ لَمْ يَذُوقُوا الْبَأْسَ وَلَمْ يَذُوقُوا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فالفح وجوههم النار وهم فيها كالحون